موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 تبعون إلا الضل و إنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وأنها رب بصيرة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِدَّتُم مِنْ سُلْطَانٍ بِهَا ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعُ ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون واتنوا عليهم نبى نوح إذ قال لقومه يا قوم أنا كبر عليكم قام وتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكم أمركم عليكم ثم قضوا إلي وناتضرون فإذا توليت فما فَمَا من أجر إن أجر إلا على الله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 وَأَنَّهُ لَا إله إلَّا هَـٰذَا الَّذِي آمَنتَ بِهِ بَنُو إسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَنَا وَقَدْ عَصِيتَ قَبْلُ وَقُوتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَلْيَوْمَ لُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا وَصَدَّقْنَاهُمْ بِالْكِتَابِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُهُمْ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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضن عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين